أنا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن يقض فيه في التابوت فقض فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.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 نجوا وقالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا ويذهبا بطريقتكم المثل فاجمعوا كيدكم ثم اتو صفا وقد افلح اليوم من استعلى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 قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترتق بقولي قال فما خطبك يا سامري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 وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتبه ربه فتاب عليه وهدا قاله ابطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فان ما مني هدى فان ما ياتينكم من